بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى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 يَنْقُرُ فلا تنسى تفعَت الذِّكْرَ فَذَكِرْ إِلَّا تَفَعَتِ الذِّكْرَ تَيْلَكُمْ إِنْ من يُخْشَى أَيْلَكُمْ إِنْ يُخْشَى وَيَتَجَنَّهُ الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّهُ الْأَشْقَى الذي يصلنا الغُبَرَةُ، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أصلح من تزكى. فَكَانَ رَسُولُهُ بِرَبِّهِ فَظَلَّ وَذَكَرَ الرَّسُولُ فِي سُقْنَى بَلْ تَعْمَلُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الحياة الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ